كلا إِذَا دكت الأرض دك الدك وَجَاءَ رَبُّكَ ربك والملك صفا صفا وجيء وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أيتها النفس المطمئنة